الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته لما وجه الله تبارك وتعالى عباده إلى ما به حفظ الأموال والحقوق والديون في هذه الآية الطويلة في كتاب الله تبارك وتعالى في أواخر هذه السورة الكريمة سورة البقرة بين بعد ذلك الحكم وما يحصل به الاستثاق حال عدم الكاتب فقال الله تبارك وتعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم إن كنتم في حال سفر والسفر له ظروفه وله أعذاره وفي هذه الحال إن لم يوجد الكاتب فعند ذلك يمكن الاستيثاق باخذ الرهن لضمان الحق أن يأخذ الدائن من المدين ما يستوفق به استفاء حقه المال او أو عين من الأعيان سواء كانت مساوية لهذا الدين أو تزيد عليه وقد تنقص عنه من أجل أنه لو لم يحصل الوفاء فإنه يمكن أن يبيع هذه العين ويستوفي ويعيد ما زاد إلى المدين فهنا يقول فرهان مقبوضة ثم قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اتمن أمانته إذا وجدت الثقة والأمانة والاطمئنان بين الطرفين اطمئن الدائن إلى المدين فلا حرج في ترك الكتابة والإشهاد وأخذ الرهن وهذا الموضع كما أشرت سابقا يستدل به من يقول بأن الإشهاد والكتابة غير واجبين وأن ذلك ما أرشد الله إليه عباده لحفظ حقوقهم لكنه لا يجب فيكون ذلك صارفا الأمر فاكتبوه وأشهدوا إذا تبايعتم الأمر للوجوب فيكون ذلك صارفا له من الوجوب إلى الاستحباب فهنا جاء بها بعبارة فيها تذكير فليؤدي الذي اتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهاده. فليؤدي الذي اتمن أمانته وجعله مؤتمنا بهذا الاعتبار فالدين امانه في ذمته عليه أن يؤديه وذكره بمراقبة الله تبارك وتعالى وتقواه وليتق الله ربه فلا يخون ولا يجحد ولا يبخس ولا يماطل فإذا أنكر المدين ما عليه من الدين وجد من تحمل الشهادة حينها فيجب أن يؤديها لأن يضيع الحق ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه كتم الشهادة وقد تعينت عليه وتسبب ذلك عن ضياع الحق فإنه آثم وسيعتي الإشارة إلى تعليل إضافة الإثم إلى القلب ثم ختم الآية أيضا بما فيه التذكير وما يحمل على المراقبة والله بما تعملون عليم يعلم ما كان من مداينات وحقوق وما يحصل من جحد ووفاء إلى غير ذلك لا يخفى عليه من ذلك خافية هذه الآية أيها الأحبة كما في آية الدين تدل على شدة عناية الشارع بحقوق الخلق وحفظ أموالهم وعلى حسن رعاية هذه الشريعة للمكلفين وأنها رحمة وأنها جاءت لترفعهم وتنفعهم وتكملهم وتدفع عنهم أسباب الشقاق والنزاع ولم تأتي هذه الشريعة لتضيق عليهم لم تأتي هذه الشريعة من أجل أن تحرم عليهم الطيبات وإنما جاءت موسعة لهم تبيح لهم كل طيب وتحرم عليهم كل خبيث وتحجزهم عن أسباب الشر في الدنيا والآخرة هذه حقيقة هذه الشريعة فمن التزم بأحكامها فإنه يسعد في الدنيا وفي الآخرة يستريح ويستريح الناس من شره وأذاه وظلمه لا يصدر منه ظلم للآخرين لا بقلبه كسؤظا ولا بلسانه كالشتم والغيبة والنميمة وما إلى ذلك ولا بجوارحه بأخذ أموالهم أو بأذيتهم والإساءة إليهم بأي لون من ألوان الإساءة لاحظوا كل تلك الاحتياطات في آية الدين ثم في هذه الآية يشير إلى البديل عن الكتابة وهو الرهن ويؤكد على من عنده شهادة أن يؤديها كل ذلك احتياطا للحقوق فهل يوجد هذا في قانون أو نظام على وجه الأرض أبدا أذا تشريع رب الأرض والسماء ألا يعلم من خلق وهو اللطيف اللطيف تحمل معنيين كبيرين الأول يعلم دقائق الأشياء تقول هذه مادة لطيفة والثاني اللطيف من اللطف وهو قريب من الرفق رفق وزيادة اللطيف الخبير الخبير الذي يعلم الخفايا فالذي شرع هذا التشريع يعلم الظواهر والبواطن وهو لطيف بعباده ويعلم الدقائق فكان الأمر كذلك فلا يسعى الإنسان إلا الإذعان الكامل والاستسلام لله رب العالمين وهذه حقيقة الإسلام يستسلم الإنسان ظاهرا وباطنا بقلبه ولسانه وجوارحه ثم أيضا يؤخذ من قوله تبارك وتعالى فرهان مقبوضة أن الرهن إنما يتحقق الغرض منه من جهة الاستيثاق بالقبض وهذا ليس محل اتفاق بين أهل العلم وقد تكلمت على هذه المسألة في شيء من التفصيل في التعليق على التسهيل لابن جزي رحمه الله مع أن بعض أهل العلم يقول بأن ذلك لا يلزم يكفي أن يقول سيارة رهن أو دار رهن أو مزرعة رهن دون أن يمكنه منها تنا يسلم ذلك إليه اي يخلي بينه وبينها يقولون يكفي أن يقول هذا لكن هذا فيه نظر لأنه قد يقول هذا الكلام ثم بعد ذلك لا يمكنه من شيء أو قد يمكر فرهان مقبوضه لكن لما قال فرهان مقبوضة هذا دل على القبض لكن لم يقول ذلك بتخصيص بالدائن ما قال فرهان يقبضها صاحب الحق وإنما قال مقبوضة فدل على ما ذهب إليه طائفة من أهل العلم من أنه يصح أن يكون الرهن مقبوضا عند طرف ثالث يرتضيانه يعني طرف محايد يقول الرهن تعطيه لفلان أنا قابل فإذا ما وفيت أستوفي من هذا الرهن كالقاضي مثلا يمكن أن يكون الرهن عند القاضي ويمكن أن يكون عند طرف آخر يرتضيانه مقبوضة ثم أيضا قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي تمن أمانته وليتق الله ربه إن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي تمن أمانته أذا أخذ منه بعض أهل العلم بأن ما يحصل من التلف بيد الأمين أنه لا ضمان عليه حصل من التلف بيد الأمين لو أن أحدا مثلا أعطى آخر وديعة أقال احفظها عندك حتى أطلبها فوضعها في مكان يليق بمثلها لم يفرط فسرقت الدار أسرقت هذه الوديعة من جملة ما سرق أو احترقت الدار، فاحترقت هذه الوديعة من غير تفريط منه تفريط مثل ماذا؟ مثل لو أنه أعطاه مثلا مئة ألف وقال هذه وديعة فتركها في البيت أو تركها في درج السيارة فسرقت السيارة المئة ألف ما توضع في السيارة فهذا تفريط لكن لو أنه أعطاه السيارة وقال هذه وديعة فوضعها بجوار بيته مثلا في مكان لا تضيق الطريق ولا تكون عرضة ولم يترك المفتاح عليها ولم يتركها مفتوحة كما يفعل مع سيارته وجاء إنسان وسرقها فهذا لا يطالب بأن صاحب هذه السيارة أو صاحب المال أو صاحب الحلي أو نحو ذلك لأنه لم يفرط وهو أمين فلا ضمان عليه إن لم يحصل منه تعدي أو تفريط لكن لو أنه أعطاه مثلا إبلا أو غنما أو طيرا أو نحو ذلك فتركه لم يطعمه ولم يسقيه فمات فإنه يضمن لأنه فرط بل هو متسبب بهذا لأن الترك من جملة الأفعال يعني لو قال أنا ما فعلت له شيء لم أقربه ولم أمس هذا نقول نعم تركته ما أطعمته ولا سقيته فمات ماتت هذه الدواب ماتت هذه الغنم الوديعة أو كانت رهنا حصل لها التلف بتفريطه لم يطعمها ولم في هذه الحال يجب عليه الضمان فهذه من الحالات التي يعتبر فيها الترك فعل قد عد له بعض أهل العلم صورا وأنواعا منها الرهن لو أنه ضيعه بهذه الطريقة لم يطعمه ولم يسقه أذكروا أشياء أخرى لو وجد جريحا وعنده خيط أو هو طبيب يستطيع أن يخيط فتركه قالنا مالي فمات إنه يضمن لكن على كل حال إن لم يكن منه تفريط فليس عليه شيء بخلاف غير الأمين يفرق يعني الآن لو أن أحدا غصب أو سرق من أحد شيئا فحصل له التلف بغير تفريط فإنه يضمن لأن هذه اليد ليست يد أمين يعيده طيب لو اقترض منه قرضا فعدى عليه اللصوص وأخذوا هذا المال فإنه يعيده لأن هذا من قبيل القرض طيب وليتق الله ربه لاحظ هنا هذا أمر بالتقوى بهذه الصيغة الثانية من صيغ الأمر الصريح أمر الصريح له صيغتان افعل اتق الله والصيغة الثانية لتفعل لتتق الله وليتق الله ربه له صيغتان صريحة أما الصيغة غير الصريحة فهو كما يقال في الخبر المضمن معنى الأمر مثل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فهذا خبر لكنه مضمن معنى الأمر والوالدات يرضعن يعني عليهن الإرضاء يلزمهن الإرضاء فهنا وليتق الله لحظ وليتق الله ربه فجمع بين آذين الاسمين الكريمين الله المألوه المعبود المتضمن لصفة الإلهية وكثير من أهل العلم يقولون بأنه الاسم الأعظم والأدلة على أنه الاسم الأعظم أظهر قد تحدثت عن هذا في مناسبات كالكلام على الأسماء الحسنة وذهب جمع من المحققين إلى أن الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطى أنه هو لفظ الجلاله يا الله ويليه في القوة الحي القيوم يا حي يا قيوم ويلي ذلك الواحد والأحد ويلي ذلك الحنان والمنان أو جمعها الإنسان في هذه الأيام هو يدعو يقول يا الله يا واحد ويا أحد يا حنان ويا منان ويا حي ويا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اغفر لي فهنا جمع بين هذين الاسمين الكريمين الله فهو أعظم الأسماء كما قلنا في الكلام أيضا على الهدايات في آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم فهذا الاسم من جهة النظر في جملة دلائل من يقول بأنه الاسم الآظم من جهة النظر عن غير دل النقلية دل النقلية ذكرناها هنا لكن يقولون بأن جميع الأسماء الحسنى تعود إليه لفظا ومعنى معنى تعود إليه لفظا أنها تأتي معطوفة عليه ولا يعطف على شيء منها والله الخالق البارئ المصور ما يقال الخالق البارئ المصور؟ الله تعود إليه لفظا تعطف دائما عليه ومعنى أن جميع معاني الأسماء الحسنة ترجع إلى صفة الألوهية لأن الإله يجب أن يكون هو الرب الخالق الرازق المحي المميت المدبر النافع الضار الغني القوي العزيز إلى آخره لابد بد أن يكون الإله لابد بد أن يكون مستجمعا لجميع صفات الكمال لذلك كانت صفة الإلهية أوسع الصفات هذا معنى كون الصفات ترجع إليها من جهات المعنى والرب الرب والإله الله هذا يختص بالله لفظا ومعنى. يتق الله ربه. يختص بالله تبارك وتعالى هذا الاسم لفظا بمعنى لا يمكن أن يسمى مخلوق الله. ما حد يسمى بهذا الاسم. ولا يعرف أن أحد تسمى به لا في جاهلية ولا في إسلام. من يجر على هذا الله. ومن جهة المعنى فإنه يتضمن معنى الإلهية صفة الإلهية. فصفة الإلهية لا تصلح للمخلوق ولا يصلح شيء منها للمخلوق إطلاقا. فهذا مختص من جهة اللفظ والمعنى والرب رب العالمين بعض العلماء يقول هذا اسم رب العالمين هكذا يعدون في جملة الأسماء الحسنة رب العالمين بهذا التركيد والإضافة فلو كان كذلك فهو مختص لفظا لا أحد يسمى برب العالمين غير الله ومن جهة المعنى رب العالمين أيضا كذلك لكن أكثر أهل العلم يقولون بأن الاسم هو الرب بعضهم يقول هو بالتعريف بأل الرب لا يسمى به غير الله يعني مختص باللفظ من جهة اللفظ ومن جهة المعنى هل هو مختص أو لا هل هو مختص أو لا من جهة المعنى الربوبية من معانيها السيد المربي المالك إلى آخره فهو بهذا الاعتبار غير مختص من جهة المعنى لفظ الجلالة الله مختص لفظا ومعنى الرب مختص لفظا لا معنى لكن لو أنه قيل بقيد قيل رب الدار ورب الإبل ورب المال فهذا يصح أيه قال كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام على أحد المعنيين التفسير فأنساه الشيطان ذكر ربه على أن ذلك يرجع إلى من كما قال الله عز وجل في قصة يوسف مع السجين فأنساه الشيطان ذكر ربه أن هذا الرجل الذي أوصاه يوسف أخبره بناء على الرؤيا أنه سيخرج قال اذكرني عند ربك لاحظ صريحة اذكرني عند ربك عند من عند الملك عند سيدك هذا معناه كرني عند ربك فهذا بالإضافة لما أضافه ربك صح أن يطلق على المخلوق فهنا ذكر هذين الاسمين وليتق الله ربه فجمع بين الألوهية والربوبية فهذا كله للتوكيد وتربية المهابة ولزوم الانقياد ما بعد هذا شيء أو يحذره من المخالفة كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية الكريمة وليتق الله ربه ليبتقي الله تذكير هنا بالتقوى لأنها هي الطريق للامتثال وأداء الحقوق فإذا عدمت التقوى في هذه الحال صار الناس لا يبالون فالحلال محل باليد والله المستعان قال ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه لاحظ هذا من جملة التوكيد على أداء الشهادات والنهي عن الامتناع من الإدلاء بها فإنه آثم قلبه أضاف الإثم إلى القلب بأي اعتبار؟ باعتبار أن الكتمان من أعمال القلوب فأضافه إلى القلب فإنه آثم قلبه فهذا يدل على المؤاخدة على أعمال القلوب وكيف لا؟ أليس اعتقاد أن إلها مع الله تبارك وتعالى أليس ذلك من عمل القلب؟ وهو من أسوأ جناياته الشرك النفاق أليس من أعمال القلوب؟ نفاق الاعتقادي من أعمال القلوب الحسد أليس من أعمال القلوب؟ البغضاء سوء الظن كل هذه من أعمال القلوب السيئة القلوب لها أعمال وجنس أعمال القلوب أعظم من جنس أعمال الجوارح قد تكلمت على هذا تفصيلا الكلام على الأعمال القلبية في سنوات وهذا بين لا يخفى كذلك أيضا هذا القلب هو الملك للجوارح فإذا حصل الصلاح له فإن الجوارح تكون صالحة والله بما تعملون عليم لاحظ. فليؤدي الذي اتمنى أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة هم فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم مثل ما قال هناك واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم لاحظ هذه مواضع يصح فيها الإضمار يعني لو قال هناك مثلا في آخر آية الدين واتقوا الله ويعلمكم وهو بكل شيء عليم لأن الضمائر للاختصار فلماذا جاء بالاسم الظاهر في كل موضع علماء يقولون بأن ذلك وقع يعني لفظ جلاله مظهرا في جمل مستقلة ثلاث يعني لم يكن في جملة واحدة فإذا كان المقام يقتضيه كتربية المهابة مثلا واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم فهذا أفخم فيكون الإظهار أبلغ من الإضمار وهنا وليتق الله رب ثم قال والله بما تعملون عليم والله فأذى أيضا بذكر هذا الاسم الكريم المتضمن لصفة الإلهية كل هذا للتحذير مع ذكر العلم والله بما وما تفيد العموم بما تعملون كل المزاولات وكل ما يصطر عنكم وكل ما يقع في قلوبكم والكتمان والجحود والبخس والنقص والمماطلة كل هذا يعلمه الله تبارك وتعالى والله بما فإذا علم الإنسان كل ما يعمله الله يعني ما يحتاج أن يزيد هذه وهنا 35 ريال وهنا زيادة كذا وهنا من هنا زيادة أو إذا كان الحق عليه جعله ينقصه لا, لا لا الله يعلم كل شيء فالعبد مأمور بالتقوى وأداء ما عليه لأن الله لا يخفى عليه من ذلك شيء قد يستطيع إقناع الآخرين ويستطيع الجدل ويكابر ولكنه لا يخفى على الله قد يأتي بوثائق مزورة قد يأتي بفواتير مزورة ولكن ذلك لا يخفى على الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا فيه رد على الغلات من القدريين الذين يقولون بأن الله تبارك وتعالى لا يعلم بأفعال العباد قبل وقوعها ولم يقدرها أصلا. ينكرون العلم والتقدير وكذلك أيضا والله بما تعملون سواء كان ذلك في ما عملناه أو ما نستقبل مما سنعمل. كذلك أيضا موضوع الحيل في المعاملات وما إلى ذلك مما يغلف على أنها معاملة شرعية وهي غير شرعية مما يتوصلون به إلى أخذ الزيادة على القروض الديون أو نحو ذلك هذا كله لا يخفى على الله عز وجل تحتال على من؟ هذا يحتال الواقع أنه يحتال على نفسه ولهذا قال الله عز وجل عن المنافقين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم الذي يخادع ربه تبارك وتعالى الواقع أنه يخدع نفسه الذي يحتال على الأحكام الشرعية الواقع أنه يحتال على نفسه والله أعلم أصل الله على نبينا محمد عليه وصحبه أسأل لي ولكم القبول أسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما نسمع إذا كان لديكم إضافة أو سؤال سريع، تفضل. يقول لو أنه رهنه أرضا فزرعها فهل ينتفع بالزرع هو ينتفع بهذا الزرع لكن لو جاء رد الرهن هل يطالبه بما زرع وغرس؟ الجواب لا. لكن لو كان بينهم اتفاق على هذا فهم بحسب ما اتفقوا عليه لكن لو أنه من نفسه وليس ليس لعرق ظالم حق نعم